بني الإسلام على خمس نمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى دني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات وأكلم ربي خمسة أطهر بدني بصلاة بوضوء بركواي بخشوعي دوما القلب في الإسلام على خمس خمسة أركان في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 قراء الماساكين وعطيهم حقا لله دنيا الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهاداتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر اخواني الجواب بجنة ربي اذكرها هي الاسلام على خمس خمسة اركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر اصغر في الدنيا لغني. فقير لا فرق يكون أمام الله وني على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهاداتين شهادة أن لا إله إلا الله وأما محمد رسول الله إقامة الصلاة يتوالى الكف وصوم رمضان وحاج البيت ما نفتقا إليه سبيلا